قَالَهْ بِطُوبَ عَضُكُمْ لِبَعْضٍ نَعْدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ هَاهِفُ دَافُ كُلُّ دَافٍ نَعْدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ هُنَّ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ هُنَّ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا وَارِثًا سَوْآتِكُمْ وَرِداءَ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۖ وَرِدَاءُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لعلهم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم مِنَ الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان رَجَعَ إِلَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ ذُو عِلْمٍ لَّذِى تَبَسَّمَ لِيُرِيَكُم مَّا سَوَّاهُ آتِهِ مَا إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّهُ يَعْلَمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ابا وامرنا بها واذا فعلوا فاحشة قالوا كحشوا قالوا وجب علينا اذ انا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء تَقولونَ عَلَ اللهَّهِ مَا لا تََّمون تَقونَ عَ اللهَّهِ مَا لا تَمون قُلْ الأأَمَ رَلََّ بِالقِس وَْأَمَ رَ رَبي بِكِس وَقمودوهَكُم إِدَكُ لمَسجد وَدَعُهُم خُلْيصينَ لَ الدّين كَمَا بَدَاكُمْ تعودون كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقٌ هَادٍ وَفَرِيقٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ فَرِيقٌ هَادٍ وَفَرِيقٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ ِ اللههِ وَيحسَبونَ أنهُ مُتدُون إهُ تخَدُ